Book 2 بابان 52 52 ديبارتمنت ستور مي في المتجر في المتجر كيا هم ديبارتمنت ستور چلن هل نذهب الى متجر هل نذهب الى المتجر؟ مجھے کچھ خریدنا ہے۔ ينبغي ان اتسوق. يجب ان اتسوق. مجھے بہت خریداری کرنی ہے۔ اريد شراء الكثير. اريد شراء الكثير. كاريا له संबंधित सामान कहां है؟ اين اللوازم المكتبيه اين اللوازم المكتبيه مجھے لفاف اور کاغذ چاہیے احتاج لظروف وورق خطابات احتاج لظروف وورق خطابات مجھے قلم اور چنک چاہیے احتاج لاقلام حبر جاف وأقلام تعليم أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم فرنيچر विभाग कहां है أين الأثاث أين المفروشات مجھے ایک الماری اور ایک ڈریسر چاہیے أحتاج إلى دولاب وأدراج أحتاج إلى دولاب و أدراج مجھے ایک ڈیسک اور ایک شیلف چاہیے احتاج الى مكتب ورفوف احتاج الى مكتب ورفوف کھلونے کہاں ہیں اين لعب الاطفال اين لعب الاطفال مجھے گڈی اور ديدي چاہیے احتاج الى لعبه عروسه ولعبه دب احتاج الى لعبه عروسه ولعبه دب مجھے فٹ بال اور شطرنج چاہیے احتاج الى كره قدم وشطرنج احتاج الى كره قدم وشطرنج औजार कहाँ हैं मुझे एक हथौड़ा और चिमटा चाहिए मुझे एक ड्रिल और पेंचकस चाहिए अहताज इला ड्रिल و مفك. أحتاج إلى دريل و مفك. غنوم كا فيباغ كهانه؟ أين المجوهرات؟ أين المجوهرات؟ مجهء إيك مالاً و إيك كنغن؟ أحتاج إلى سلسلة و سوار. أحتاج إلى سلسلة. वीवार मुझे एक अंगूठी और झुमके चाहिए अहदज अला खातम वलक अहदज अला खातिम व हलक